الله كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ, ويقولون نُؤْمِنُ ونكفوا بِعَضَدٍ ويريدون أَن يتخذوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا لَئِكَ هم الْكَافِرُونَ حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ورسله وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَنُوتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أكبر مِن ذَلِكَ فَقَالُوا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 وقولهم قلوبنا غلف بل قدع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إِلَّا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم, وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا فَبِغِلْمٍ مِنَ الَّذِينَ نَادَوْا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ حِلَّتْ لَهُمْ وَبِصِدِّ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكليموا أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا مليما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 119. وسنوتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب ولساط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من 119. ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما 110. رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكِتَابِ اللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضلوا ضلالا بعيدا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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا نَّيِّرًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ تَنذِيرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنذَرْتُكُمْ مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُونَهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وفضل وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ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 للذكر مثل حظ فيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا 129. أحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد لا الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا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 119. فمن الطر في مخنصة غير متجالف لإثم فإن الله غفور رحيم 110. يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الْقَيْبَةُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتُوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن ازورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين اخذا ومن يَكْفُرْ بليل قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, فاغسلوا وجوهكم وأيذ يكنوا إلى المغافط ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء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 قُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ نَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ امقمن ي بالسقوط اليكم إذ هم قوم لن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد خذ الله ميثاق بني عشر نقيبة، وقال الله إني معكم، لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنت برسولي وعجرتمهم. وعزرتمهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجري من تحتها لنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا ما ذكروا به فأخرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا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 ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح مريم قل فمن يملك من الله شيئا نراد ذلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِذْ كُنْتُنِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلْتَ فِي كُمُ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَنتَكُمْ لَمْ يُوَدِّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ مِنْهَا فإن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ صدق الله العظيم